وَهُوَ الرَّرحمُ الغَفُور وَقَا الذيينَ كَفَول تَأتين السَّاع قُلْبَ ل وَرَبّ قُلْبَ ل وَرببّ لََأتََّكُمْ عَمِ الغَيب ل يَعزُوا عَنْهُ مِثْقالَاُ ذَرََّةين فيِي السماواتِ وَل في الأرض وَل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 بَلِ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ بَعِيدٌ أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنْ شَأْنَا خَسَفْنَا بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نَسْفًا عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ ان في ذلك لا ايه لكل عبد منيب ولقد اتينا داوودا منا فضلا يا جبال اوبي به معه والطير والنا له الحديد ان نعلم الصابرات وقدر في السرد واعملوا صالحا ان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 ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محارب وتمافيل وجفان كالجواب وقدور وقدور الراسيات نعملوا آل داود شكرا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 فَلَمَّا حَرَّتْ بَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عن يَمِينٌ وَشِمَالٌ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا له بلدة طيبة ورب غفور فاعرضوا فارسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط واسليم وشيء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 يشقور ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا فريقه من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان الا لنعلم من يؤمن الا لنعلم من يؤمن بالاخره ممن هو منها في شك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 قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ الْحَقَّتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ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 وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسر الندامة لما رأوا العذاب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 وَمَا أَموَالكُمْ وَلَا أَولادُكُمْ بالَِّت تُقَّبُكُمْ عندَنَازُلفَ إِللاا مَنْ آمنَ وَعملِل إِللاا مَنْ آمَنَ وَامِلَ صَالِحَم فَأُولائِكَ لَهُمْ لَهُم جَزَاءُ الظِرْفِ بِمَا عملِلُ وََهُم فِي الغُررفَاتِ آمنون وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ أُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ قُلْ إِنَّ رَبِّي بِصُورَةِ الرِّزْقِ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ له وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ الَّذِي يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ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 قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا, وقالوا مَا هَذَا إِلَّا إِثْكُمْ مُفْتَرًا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِي جَاءَهُم إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كِتَابٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنَ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 إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ وَقَالُوا آمَنَّا بِالنَّبِيِّ وَأَنَّا لَهُ مُتَنَاوِشُونَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَقَدْ اكْفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقذفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَهِيَ لَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ idi